بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندى مهربان ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم قصّلت من لد حكي من خبير بألف لام رادخ بيندرية تو بتودار رجلا وآتكاني. تعشان رون كراونة وللايان خوايك هاد رست زاناها. اللّه تعبده إلا الله إنني لكم من نذير وبشير. بوأيهجش تنا فرستن بيتجل براستي من للايان أو خوا وبأو الترسانرو مجدد رم. وأن استغفر ربكم ثم تُوبُوا إِلَيَّ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ <wayutikulladhi> <wain> <tobu> تاشان تەوب بکەن و بگەڕێنەوە بۆ لای، دەتانژێنێ بە ژیانێکی چک و خۆش تا ماوەی دیاری کرااو بۆتان، وە دەبەخشێ بە هەموو خاوەن چاکە و بەهرەیەک پادااشتی چاکە او براس من ما ترسيد كمية ختان بجريس زاي روجيتي جورك الروجدوائية. إلى الله ما رجعكم وهو على كل شيء قدير. هربوا لا يخويا جران وتان وأو خواد دا الصلا الدار بصرهموش تجداء. ألا إنهم يثنو صدورهم ليستخو منه.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 خوا دەزانێ بي دەشارن و ئەوەی عاشاي دكن بگومان اوخوا بە ئاگ و زانایە بي لە سە و دکانداية وما دا في الأب إلا على الله رزبها وويعلمم مستقلهها و مستزاها في كتاب مبين. هجأن لبريجني لزويدها مقر لسرخواي رزق <تصفيق> روزيكي وخفاد زان شويني ما نوي وشويني ليدرسوني هموي نسرى ولكتابي رن كلواء لوحة المحفوظ دايا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عمل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقول أن الذين كفروا لا يقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر Oxway zatik kaaşlarına kanu zavid Ruskurdula şaşırıcda o, arşakıyla sel avu, bu awei taqit ambkatı ve kamptan kırda ve taqterde kan, suend be eğer bleyt bawa na, barasti ey ve zindudakrına ve la paşmerden, be guman avani ke وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَسْوَيَنْ بَخْوَىٰ أَجَرْ أَوْسَزَاءَ عَنْ دُوَابْ خَيْن ماوەیەکی کەمی دیاریک کرااو ئەو بەڕاستی دەڵێن چی ئەو سزای ڕگررت بن ڕۆژێ ئەو سزایییان بۆ لا نادرێ و دەوریان دەدات ئەوەی کە ولا قرتیان پێدەك ولا إن دق الإ سنا منڕحمث نە زناها من موه لا يؤوسکەفور Sünen bıxwa, eğer ema btejin be adami tako bahreglay koma nwa, paşan o tako bahreilley bgrine nwa, bejuman o zor na umedusplay lo kateda. ولَئِنَّ بَعْدَ ضَرْرٍ أَمَسَّتْهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ عَنِّي إِنَّهُ لَا فقور سوان بخوا اجرطيب تيجين بهرو تاكد واي اوسختي ونا راحت يانيتوش بوا بيجمان ضلات قش سختي وزيانه كان ململبو يوا بروتشي بردم بيجمان لوكا تدا زورد الخوش ولود برزو خوب زلزانه الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة وأجر كبير ذقلباني كب ارا مو خوغر بونو كردوات ساكتان يان بزي هنا اوانه بويان هي لوردونو پاداش بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا, أن يقولوا لولا إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل آيات وازهنري لراغياندني هنده لوين نقاك راو بوتو دلتنق دبي پي لبر اوائي كدلين بوتي جنزو خزيني بونا نيردري تخواروا يام بوتي فرشته شلقال دانهاتوا بيگو تو توتن هاتر أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يا أوان ذل في صلى الله عليه وسلم أو قرآنه البستوى. بلادي إيوش دسورة وق أو قرآن بينن هل دتوانن بيتق الأخوا أجر إيو الرصد كن. فإن لم يستجيب لكم فعله أنما أنزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أن او <تصفيق> بزانن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اركَز دَايِت جِياني دُنْيَا و رَازَا و جُوَاني او اي مَبَرهَمي كِردا و كان ين بتواوي بيد دايت ايدا و اوا لَم جِيانا دا كَمُو كوريان لقل ناكريت اولائك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Awan kesan eken boyan ne la ruj dua idad zikla akir ve away kirdi ante ida pozu be berhem bua ve her tia ante berdam bu وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ جَاءَكَ سَكْبَ الْجَيْشِ أَشْكِرَي بِبِلَلَّعَمْرِ وَرَدْجَارِيَ وَوْ شَأَيْتَكَ لَا يَأْوَ وەلا پێش ئەمشاەی خۆیەوە پەراوی موسااش شایە بۆی کە و پێشەوە و میهرەبانە ئەوانە بڕوایان هێ و شەکە قآانە و هەر کەس باوەڕی پێی نەبێت لەو کۆمەڵل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 ألا لعنة الله على الظالمين. وآية يستمكار تر لو كسي كذروها البصية بدم خواء. أوان دبرين حزوري بروار وتكانيان دخري ترو. وشات كان لبي وفريشتكان وفريش تكان ضلين. آ أوانا أو كسانا لدنيا دلويا هالذ بس بدم بروار دكاريان بن نفرين خواب واستمكاران الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض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 Boyan du kadde kreato sızar. Tuanay biz tini, ou Kur'an ya Nbu, hakish ya nede bini. Olaik aladin xasir anfus hem, anhum ma kanu لا يَنْفُو أودُرُ دَلَسَانِدَ الدُّنْيَا ذَا ذَا يَنْكِرْ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ بَرَأَصْتِ وَبِعُمَانَ أَوَانَ الْرَّوْجِ دُوَائِدَ زَرَرَ مَتْرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون براستي أواني بروايان هينا و كرد وطاق كانيان بجي هينا وو گردن كتو بفرمان كاني بو فرمانكاني پر خاوني بهشتن تيدا دميّن شيء. مثّل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلاً؟ أَفَلَا تذكرون وَنِئِ أُودُودَ سَتَيْ وَكْشَفَرُ كَرُبِ سَرُبِ بناوان أَوْدُودَ سَتَيْ يَكْسَانَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ سَيَنْبَخْوَ بِأَجْمَالٍ إِلَّا اخاف عليكم عذاب يوم اليم كذج الاخوان فرستان جون كبرستي من ترسم يا ختم بقريس فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم باد يضى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين جاء يوم ما قولا كان وتيان اواني كبروايا نهنا ابو لقلك ينوح اي متونا بني نزقل ادميه وخومان ونابي كسي شويه نتكوت بيت مانن ونابينين اي وهشتاق تن لا اي ما زياد ب بل كوبدروزن يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم ان الزمكموها وانتم لها كارهون <تصفيق> نوح تي ايجلكم هوالم بدني اگر من بلغي اشكرم هبل لاي فردجان ماو رحمتك يشي في بخشي بملال خويا و بلم اولا ايه وشادراب يتوا يا بزورت تابنتان بكين تيوا لكات يقدا ايه وحزيلنا كن ويا قومي لا اسالكم عليه ما لا ان اجري الا على الله وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَأَيُّ لَكُمْ لَسَر أَمْ غَيَادِنِي بَيَامَ دَاوَى هِتْ مَالُ پَارِق تَنلَنَا كَمْ لَسَرْ فْوَايا وَمَنْ أَوَى نَدْرَنَا براستي اوان بديدا لفروردگار ياندگان لا روجد وايدا بلا من اي و ده بينم کومال چينه زانن ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون اي جلكم چه يرمتي امدد له برام بر day ay la aqulu lakum inni khazainu llahi la a'lamu lghayb wa la a'lamu lghayba wa la aqulu inni malik wa la الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من پيتان نالهم خزينكاني خوالي منو ناش غيب و نا كان دزانم هروها نالهم من فريشتم بوانش نالهم كرابر تاوي ايو سوكو برزن خواهد تاكي چاننا داتي خوا تاك دزاني بويل دروني اوان دايا براستي من أو كاتل استمكاران دبم أقر أو هجاران دربكم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وتيان أي نوح بيقو مان دمقاليت كل لقلمان دا زوريج دمقاليت كل لقلمان دا دي أوي بلين مان بيضا دي لسزابو مان بهنا اغر تول راس گويانيت قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين وتبه جمال خاب وطند قطار بكن ولا ينفعكم نصحي ان اردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أي يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وأمجاري من سطن بينا جانة قرب ماء أمجاري تان بكام أجر خابي وجمراتان بكات أو كرور دقات تانا وهرب ولاي يقولون افتراء قل إن افتريته فعلي إجرام وأنا بريء أم ما تجرمون؟ ين أوان دلين محمد صلى الله عليه وسلم أم قرآني بناء خواه البسطوة بل أجر من هلم بست بيت أو جناه توان كيتن هال ومن يجبريم لتوان إوى وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سرُوش كراب ونوح كواكز بروانه هنا لجلكت بيت جلويب كوات نارحتو غنبار مببوي اوان ديكن وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وكشتياكش دروز بكبتساو ديري ونقاي ايمك كبوت كراوا وهيط قسم لقل دامك لباري اواني ستميا كردوا chunkabeguman awana dakhin chindren wa yasna'u alfulk wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun wadasti kirbadrus kirdini kashtiyaka harkatiy نوح دايدود أجر إيه واس تقال طويلة قرتيبة إيه ما ذا كان أو بيجمعان إيه مش لاقرتيبة إيه وذاكين هارتون إيه ولاقرتيبة إيه ما ذا كان سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم زالمو حاج دزان تشس زيبوديت سر شوري ذكى لا دنيادة ولا قيامته ذا زَجَيّ هَمَيْشَئِي بِسَرْدَادَت حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ نوح عليه السلام كشتكي دروسكر اتاكاتي فرماني ايمهاد بولناو بردنيانو تنورك آوي لها القولا وتمانب بنوح لو كشتيدا هل قرر لهمو نيرو مييك دوان جنو من دالكاني شد هل بقر اويا النبيت برياري خوال سردراو بخن كاندن هر اوانش هل بقر كبروايا هنا لقلكد وخلق كي كم نبيت نهنا لقردا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نوحتي همت سواربا لو كشت يدا بنا بي ولكاتي روجتن واستندا براستي فروردگارم زول لبردي mihreba wa hiya tajribihim fi mawjin kaljibal wa nadanuh ibnuhu wa kana fi ma'zil ya bunayya كشت ma'ana wa la takum ma'al kafirin kashti yakadi bard banaw قال ساوى إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين خوڕەکەی وتی، تنا بۆ شاخێکک دەبم کە بم پارێزی لەمدافاوە، نۆحووتی ئەمڕۆ هیچ پارێزەرێک نییە لە فمانی خواکە نقمکردە، مەگەر کەسێ خوڕحمی تبکات، لەو کاتەدا شەپۆری ذا اوكرخ نكا ولا خنكا بامبو وقيل يا ارض بالعيماك ويا سماؤ اقلعي وغيض الماء وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين أو أوكد هالمجو اي اسمان باران ما بارينا اثلافه وكالروسوب ناخي زويده كاركتاو وكراو كشتيكو وستابسر كجي زوديو وترادوري لرحمي اخوابو قال يستمران ونادى نوح ربه فقال ربي ان بني من أهلي وان وعدك الحق وأن تأحكم الحاكمين. نوح هارك ذفر ورديقاري وتي أيفر ورديقارم براستي كركم كسوكاري منه بأجومان بليني توش راسته وتوج داد ورتريني همفر من رواياني. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِضُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ خوافرمو اي نوح براستي او لك سوكاري تونية بيقمان او كركر دوي خرافونا بسندبو زاكوات داوائش تيكم ليمكا كزان ياريد البارينية براستي من آموشق ردكم فامان نبيت. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين نحوتي <تصفيق> بالوردقارم براسي من فنات بيدقرم لوي داوائش تيكر ليبكم كنائزانم وأغر نبور لم مرحمم بينكي لِزِيَادِكَ وَتْوَان دَبَم قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَتَرَآنَ نُوحٌ دَابَزَ لَكَشْتَك بَهَائِمِي وَبِئَوَيْلَ لِلَّذِينَ و بەپیت و فڕی زۆر بەسەر خۆتەوە و بەسەر گەلانێک کەپەدا ئەبن لەوانەی کە لەگەڵ تۆدان یا بەسەر ئەو خەلکانەی لەگەڵ تۆدان چندەتەوە و گەل دواتر دێن خۆشی و ناز ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اماني باسكر عند حوالا غرين قناديا ركانه بني جاب وما نادي نثو نتان دزانين لفيش امني جاي ايما كوات خورا قربا براستي سرنجام بول اخوات وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترضون وبو لا يقال عاد هودي بران مانار وت أي جل كم خاب فارستان أو <تصفيق> <تصفيق> يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أيها لكم لسر أم قياندني فيام داوائي هيتس پاداشت اقتان لناكم پاداشت من هر لسر أو خوايا كردوم ديئة يجير نابا ويتطوم استغفروا ربكم ثم تبوء إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتوالوا مجرمين وأي Dava ile burdende perverdekartan bakan dua ter begren o bulağ o. Eğer vab bakan kuala asman o baran da vareni basar tan da belazmoğu hezir وقرور مجري لبان جواز كامب قالوا يا يهود ما جئتنا ببينته وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وتيان أيهود تهذ بالجيش روند بنهناءين بو بواء مجواز لفارس تاوان كان من ناهين لبرقسيتو. وَأَيَّ مَبَارَزٍ نَاكِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضَ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ءَامَتَ هَاؤُبَتُ ضَلَيْن هُنْدَ لَفَرَسْتَرَ وَكَانَ مَا تُشِي عَنْ وتي براستي من فاذا كم بشايتو اي وشا يذبن كبراستي من بريم ودورم لوكي اي ودي كناو بشبوخوا من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنضرون جك <تصفيق> الاخوا جاء موتان في دانم لَحَشَنْ مُوَلَّتِي شَمْدَانُ لِمَوَسْتَنِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلَّا هُوَ أَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ من بجتم بخوابست وكبر بردقالي منوبر بردقالي Heccian le ber egniya magr salat dare basriya begri muy pesa sariyati barasti ma ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ اوسا اجر اي والرور جيران او بيغمان من تم راجعا دون او يبمن دان الدره وبوتان وقد ورد جاركم مالا تشتلشوين اي ودادني اي وشهد زيانه باخوانا جاينن Burası bir perverdiklerin bıçak hamuş teğdeğde tavdiri ru parezler. جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا دُوَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَكَاتَيْ فَرْمَانِ إِمَهَدُ وَنَوْبُرَدْنِيَنَ خود مال رزگار كرد اوانش باور ينهنا بولقاليبه مهرباني خومان واوان مال سزايشي تندو بهيز رزگار كرد وتلك عاده جحدو بايات ربهيم وعصو رسله واتبعو أمر كل جبار عنيد اواج گليعاد بو باور ينهنا ببلقو معجزه كاني پروردگار يانو سرپيتين يردا كردو شوين فرماني همو زردار شي سركش في هذه الدنيا لعنه و يوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعد لعاد قومه ود شوين يا دان النفرين لم دنيا يدو للروج دويجدا بيدال بن براستي قال عاد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 فاستغفره ثم توب إليه إن ربي قريب مجيب. بوجلي سمودي شناد ما صالح پیغمبر عليه السلام إبراهيم. وتي أي لكم خواب فارستان. هذ فارستان وقتا او بيزجلاو. أو درستي كردون لزوي كردوني بآودان كرو تيدا. كوات دعوى ليبردني ليبكن. Taşam bıgarıne ve bollağı, salih, kadın kon tefina merjü ve qıbıl hada. O tıkan ay sala, baras tı tola nau man dajey umed boy piş ama, aya bergeri man dakiyle Palestine awe kaba o فَرَسْتِي اَ مَلَكُمان دَين لَوَيْتُ بَكْ مَادَ كَيْت بُلايُ دُدِلِن قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن tem bilen agar man balgechi ash klam habila mawa wala la yan khoya peygambareti pe bakhshibam jache yarmatim dad labaran bir khoda agar sal pechi obkam kawat e wahid bo ziyad nakkan zara ruziyan labet فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب قريب أي جلكم أما حشتلك إخويا كمعدزات يرون بوئ ولا سر راستي في غم بريتكم بال ذوي إخوة بلا بخرا قد استيب ومبن اجيناس زايتش بزوي توشتاند بيت تعقروها فقالت متتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب كتي اوان مشتركه سربري جاء صالح وتيراب ورين لمالي خوتاندا سيروج او بالين كدرونيا فلم ما جاء أمرنا نجينا صالحوا والذين آمنوا معه برحمه منا برحمه منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز. zakat firman manhad burna ubridniyan صالح مع الرزق <تصفيق> الكرد أوانش Bazıcık lalayın, kumana ve laşarşuri ve reswai, avroja. Bırasti perverdekarı her kuybatana obda salata. Ve Aklı olanlar, kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi زولايا اللي يبروا ميردن كألم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وكأويل بدأ نبوبا بدأ بن, بن براستي سمودي كان ببرواب وببرد قاريا بن دوري ولنا اتون بو سموديا كان ولقد جاء انت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل هنيث شفن بخوابي قمان نرا وكان من هات بولا ابراهيم بمجدوا وتيا سلام اخواد لبيت أو يجبوتي سلامي خاله إيوش إن ذا أوندي نبر إبراهيم خيراج وراكيتي هنا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط جا کاتێ بینی دەستیان درێژ ناکەن و گۆی و لی ناخۆن، ن ئااسایی هات نە بەرچاوی و لە دەرونی خۆیدا براستي آمن الرأب بسرجلي لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشّرناها بإسحاق ومو رأي إسحاق يعقوب. لو كانت خزان كي وستابو. بكني آم جمجدمان إسحاق ولا باش إسحاق مجدمان في يعقوب ككر إسحاق. قالت ياويل تألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخ إن هذا شيء ناجيب خزان إبراهيم متي ويرو تون من داخل دبكم من بيرة جنكم أوش ميردكم كبيرة براستي أمشتشي سيرة قالوا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلاشتكان وتيان توسر السرد ميني لفلمان إخواء رحمة وبركة زور إخواتان لسلبير أي آل بيت إبراهيم بَرَاستِ اخْوَاسُ فَاسْكَرَى وَتَكَفْرَاوَنَا فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنْ ذَكَرْتَ تُرْسُو بِي مِإِبْرَاهِيمَ لَا تُنَمَّا وَمُجْتَكِشِ بُهَاتَ لَبَارِئَ لَكَيْ لُوطٌ دَمٌ ثَقِيلٌ قَدْ ذَكَرْتِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أواهم مُنِيبٌ <تصفيق> شُنْكَ إِبْرَاهِيمَ لَسَرْخَوْ دُلْنَر مُرُ رُلْخَابُ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ أَيُّ إِبْرَاهِيمُ وَاذْبِهِنَ الأَمْكَارَا براستي بيگمان درت شو بو اوكار فرمان پروردگارت وبراستي بو اوانه ديت سزا يچينه قراوا ولما جاءت ارسلنا لوطا نسيئ بهم وضاق بهم درع وضاق بهم درع وقال هذا يوم عصيب كاتك هاتن فرشتكان منبول ايلوط هاتني أنا بينا خوج بو ودل قراب بو الرجش قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وقال كي هاتن بولاي فلا دا كل هاتن دا بولاي لكاتيك دا اوان لوو بيش هميشا كردوا بدا كانيان انزام ددا وتي ايق لكم اوان تكاني منن وبستي تكاني هو زكيبو اوان باكو حلال بوتان Deyle xواب terl sunu sarşoru be abru makan la bari miwan kanmaa aho piave çiçiru tegeştutan قالو لقد علمت ما لنا في بناتك من حقه وإنك لا تعلم ما نريد. وتيان swend be begumanto agadari emehi t hakkı arzu yakmanlek sakan daniya. وبراستي زاني سيمان قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركني شديدا. وتي خوّز قال برابر إيو ذاهي ببوايا. يا من بناء شيء قائم ببوايا بنام في بردا برجريم ذكردن. قالوا يا لوط إن رسول ربك يصلوا إليك. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتكت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فريشتكان وتيان أي لوت براستي ايمن اردراي في الوردقاري توين هارجيز ناقنا لايتو جا شەو ڕەوی بکە بە خێزان و کەسووو کارت لە بەشێکی شەودا و با هیچ کەس لە ئێوە لا نەکاتەوە بەدوای خۆیدا بێزگە لە ژنەکەت بەڕاستی ئەو تووشی دەبێ ئەوەی کە تووشی ئەوان دەبێ بێگومان وختی لەناو بردنیان بەرەبەیانە ئایا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجير منضود ذاك فرماني اي أو بولن او بردنيان او شوينما سلو جير كردو باراد من بسريان وردزيخي قبين بسوامة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد نشان دار كراب للإيبار وارديكارتو وا وأوسزاي دورنيلاستمكارانو وا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ونرد مانبو خلجي مدياني الشعيبي برايان وتي أيجا خواب فرستن هز فرسترابيك تاني بيزق <تصفيق> أو وكم كريماً لبيوان وتشاندا براستي من دتان بين بمال سامان زهرة وبراستي من دترسملة دا سزايروجي داجر كرتان توجبة ويا قوم أوف المكيا لوالميزان بالقصة ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين زائلكم. فيوان وتشيان الراس تدرس أنزامدا، وكموكوري مكان لشتو مشي خلتشي داو، خرابكاري يا خراب بلاو مكان ولا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. أو إخواده ريت ولا قازان دي حلال تكثر اَغَر اَو بَرْوَا دَارُنُ مَنْ طَارَ زَد نِيْم بَسَرْ تَانَ وَ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ, أو أن نفعل فِي أَمْوَالِنَا مَا نشاء إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ أي شُعَيْبُ Why is It Ábalık piy Nil sociedad Yeah why is It. Quit woman Al Salaını Reертв comfortable dalam bir baraha. Al licensed şef andler. Altyaz肉 presence. Altyazı Aboneтесь. Cóżena. Direrik olanlar. Yeni Sala. Yeni Sala'nın kardeşler. Altyaz ve Altyazı Meryemler.起a. исторnyt.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 اگر من بلقيت يرون ملالان فالور ديار موكيبي ورزي شي زور وباش تي دابم لالان خويا و تما بس تاكم هيدرو بكم ومن هجيز نامو بيصواني ايوب كم لو كاراي برقري ايوي لي دكم من هيز ما بس تاكم نيا بيز قال اتاكل بتوانم ساكوتو يم تنهابك اشتياني خويا بشتم هربو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 دجاتي تان لقلم نبيتهوي أويتوش تان ببيواني أوسزائي توشي قلي نوح يان قلي هود يان قلي صالح بو خو قلكي لوط دور نياديتان وثيان بسرهات. واستغفروا ربكم ثم تبو إليه إن رب رحم ودود. ودعاء إلى بردني إذا فرد قار paşan bu garayno bolayi barasti farvardigar mehrabanidir soza Eme tenâge inle zor ile oytu delayt. Barasti eme tu bela vas da bini ile namanda. Xo agar ile berxz mekan ile nabwa ya. Dal niyab تو berbaran man dekirdi. Çünkü tu xod hid de قال يا قوم عليكم من الله ظهريا ان ربي بما تعملون محيط وتي ايجلكم ايه خزمثان بدا صلاتر لبرانبر اي ودا الاخوه لكاتك دا براستي فروردگارم اگدار به هرشي اي قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقوا إني معكم رقيب أي جل كم كردوابك لسر بارو حالتي خطان براستي منشكارو كردوا دكم لمودوا دزالن تشس زيبوديت رسواسرشوري دكات جاء ثاورواني بكن براستي من اجل قلتها تاوروانم ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كاتيفرمان شعيب ما الرزقات كردو اوانش بروان هينا ابو دقلي بابزيل لا يخمانا واوانش استميان كردبونا نالو شريخك كن على تكرتني اترحمو يا لما لو جكان ياندا دموروك وتنوجول يا لما وردن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعد سمود ويالي هاتك ولقد موسى وسلطان مبين سفن بخواب يا جمان نادمان موسى بمعجز كان ما نوى وبرابر بالجيرانوا إلى فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد بولا فرعونو بيا وما قول كاني بلام أوان سفن فلمان فرعون كوتا لكات يقدا فرمان فرعون راست روا نبو يقدهم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فيشقل كيد كبيل روجيد وايدة إن ذاهم يندبات نو أجريد وزخ ايا تنخراقه او شويني اواني بودبره او تبيعو في هذه لعنه ويوم القيامه باس الرزق المرفود ولم دنيا يدا نفرين ام بشوين دان الراوه هروا او بخشراوي بخشرا ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد أوي باسك رابوت سنهاواليك لهوالكاني شاركاني رابردو دي جيارينو بود لمسورة دا هن دي چيان ما ماونو هن دي چي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 وَمَا وما زادوهم غيرت تبيب وايه <تصفيق> ما استمى لنكردن بلک خوئے استمیاکل خویان جاہید سودی چپی نگیاندن او فلسطین راوانان کدا فلسطینو هاوار یم بودکردن لزیاتی خوا به هیچ چت سودیام پی نگیاندن کاته او بتانه هيتيان زیاد نکرد بو اوانی دیاں پرستان بیج گزیان ولناوتون وان کان دالک اخذ ربک اذا اخذ القرء شديد ابوش ويس زادان پروردگارت کات خلچی شارکاس زادادت لکات قداس تمکار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 او الرج يشديارو برتاوا هموان آمادن تيدا وما نؤخره إلا لأجل معدود وأيمدوي ناخن مجربو كات يشديارو برتاوا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيء وسعيد أو رج كديث هت كسق سناكت. مجرب مولتي إخوة أو سالنا ويان ده هي ببخة هي بخت ورد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. جاء أواني لنهو او آقرده هر آخو حنيس چيانا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد تي <تصفيق> آيدا دمين شيء تا آسمان زبيب زویب مينيت مگر او كسي پروردگارد بيوئي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 أَوَلَا بَهَجْتَ بِهَمِيشَةِ دَمَنٍ وَتَيَاءَ تَآ أَسْمَانُ مجر أو أو فَلَا تَكُفِّي مِرْيَةٌ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ كَوَتَهِيذْ جُرْغَمَانُ دُودْلِيَ كَدْنَبِلَنَا رَاسْتِي أَوْي أْوَانَ دَيْفَرِسْتَن تَنْهَأُ وَدَ فَرِسْتَن كَبَاو بَافِرَانِيَ دَيَنْفَرِس لَوْو پِش بِرَاسْتِي إِمَپَيَ نَدَيْن بَتَاوِي بَشِيخُوَ يَنْدَسَزَا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ولولا لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ سوين بخواب بخشيمان ايما بخشيما بموسى فراو انزاد زيوازيتي داكرا اقر لبر برياري اقنبوا ايكا فيشتردرا ولا لاياني پر وردقارتوا داد وريد اكرا داو براستي أوان لجُمَانُ دُضِيداً لو قرآنا وإن كل لما ليُوفِّيَنَّهم رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بجُمَان هم أوانِ جَوَازٍ حَرْوَدِ قَارِدَةٍ بَدَاشٍ كِرْدَوْكَانِ يَمْبَتَوَأُ يَبْتَوَأُ براستي أو أجدار بهركر الدواء كذاي كان فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير كواتراسب بوشوي فرمانت في أدراوة وأوانشت وبانكرد ولا قلت وداو جراونت وآ زيادة ربي براستي او بنايه بهر كردويه كديكن ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون طال مدن بواني كستميان بێژ گەل اخوا هیچ پشتوانێک تان نابە تاشانی شێرمەتی نادرین من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ونوێش انجام بدل لمسرو او سري الروجدو لبشيق Sınka beraşti kirda watsaka kan kirda wa akhrapa kan la'da ban Awa pandu amu ajgariyabu pandu var giraan Wasıbid fa inna allaha la yudiyu ajur al muhsineen ثم كبراستي خوا بادشتي شاكا كان ونكات فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا الا قليلا ممن منهم وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ديبابو بوايلنا او امته نيك لفيش إيه ودابون كساني خاون اينو جيري كبرجريم بكرد الاخرافكاري لزويده ماكر كم يقلواني رزقال ما كدن لو قالان ذا واوانيك استميان كرت Şueyni jiyan fâşi vrgwardin kautinu bardawam buun lakhrapa kari وما كان rabuk liuhlik alquraa bizulmin wa ahluha muslihoun Harjiiz parwardigarid lanawi nabirdu daniştuani şarakan bası tam لا كاثيك دادانيشتواني امشاران تاكا كاربوبن ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم.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 بريّاري <تصفيق> فرّودكار الدّرتُ كوتايها كسُوين بخواذ وزخّ بردكم لجنو كول آدميه همو كي كوا وكلّ أنّ قصّ عليك من أباء الرسول ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحقّ وموّعّضته وذكرى للمؤمنين. عمود بود جيرينا ولا هوالي بيغمبران عليهم السلام اويكدلي توي پیدامزرو بكين ولم سورهدا حق راستيل بوهاتوا وام وجاري پندي شي ببرواداران وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ان عاملون وبل بوانك بروانا وكر وكند س شوي ختان كان دسري بگومان ئ مشكر و دكين وَ تظرون إ او س ساورواني بكن ب خراب باستي ئ ساوروانين وَإِلَيْهِ يُرُجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ وَتَنْهَا بُو خواهِ زَانِينِ نِهِنْ يَكَانِ آسْمَانِ كَانُوزَوِي هَرْ بُولَيْ أَوْ دَقَرَيْنْ رَيْتَ وَهَمُو كَارُو Wa be gumam parvardigar be agani la har kard wa yak